أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم, وأسقيناكم ما وَيَلُؤِي عُمَيْذِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُونْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلْ ذِي ثَلَاثِ شُعَبْ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ ك القصر كأنه جمالة صفر ويله يومئذ للمكذبين.